أعوذ بالله من الشياطين الوسواس السيئات وعمنا لنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله من سلك فاز بجنات النعيم ومن حد عنه يمينا ابيصر النار النبي اشرار الجحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فان الله لقد حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل النار بالنار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو أن كانت لشرح توضيح الأحتامين بلوغ المرام الشيخ علام عبد الله بن عبد الرحمن جيش هشت وعن أبي بريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن يستنجى بعضم أو روث وقال إنهما لا يطهران رو در قطني وصحه ابو هريره كويس في صلى الله عليه وسلم قد غيك دي كوا انسان سرق وبكى غوبان بكى تو او روثي روثي جعل كقرس ثقل او اذا يعني, يعني حشتلي. وقال إنهما لا يطهران فهمي خلد كانوا باكنهوا شو باكنه باكنه الرزاع الجزئية الصحيحة أي استنجاء استنجاء إزالة النجوى والغائط وتقدم عن الغائط في خيوط الكليتور بعظم هو العظم المعروف عن الإسقان ومقص بنتون بتو عليه اللحم بيتلو إسقان كارجوش درست غدبك روث جم روثة فضت الدابة ذاتها الحافر وأكثرها الحمير ذربي جدي جدا وكان يشتمل إذا كانت لا يطهران تعليل للنيل إلا تقيسيا التي كلا كلا إلا تكشل باسكت كوى باق ناكات أو باغ كالوانيا تعليل اللي عن الاستنجاء بهما ما يؤخر من الحديث يك أن نهي عن الاستنجاء بالعظم وأنه لا يطهر نهي كوى باق كيوب إسقال كوى باق كروانيا. دو الحكمة دو إذلك ما جاء البخاري أنباء غريرا حكمة قلت سأتي له ويأكل صحيب بخاري أتيه كأبو غريرا رضا قال يا رسول الله ما بال العظمي فرميه لما يعني إسقان سمفت سباس وقال فقال هي طعام إخوانكم من الجن فرميه خاردني بلاي كان عن الجن قدري اخوانكم من الجن لون لا اخواني هنا قصدي بي كوا شيطان جن اگر بايمانينه بو ده شيطان شطر يعني خرجه بلا مكرك اللي ما يتجنبه يعني مسلمان سئ اني عن الاستنجاء بالرث وانه ما وانه لا تطهر نيكديا كرا عين نفسي اشتوي بيش ديغار كتبتو كيا باق دابتو هل ما جاء في الحديث السابق ان ركس يعني ان نجستك بيسا في انذ في الحديث دلاله على الاستنجاء بالاحجار تطهر بلقيك ببر دي باق ديتو ولا يلزم بعد الماء و اوزنيه الادويه اي بي دافري لانه علل بان العظم والروض لا يطهران فدل على ان الحجاره تطهر او باسيوكلييديا كاسقانو باغناكات وبل كوز بلجي كبرد باغدكات فأو إذا كان الاستنجاء بالعظم لا يجوز باش أجرات خو بكرنا بيسقى نبي لمن خواردني خوادني كان ذكانا فإن تحريم الطعام الإنسى من باب أو لا بالتحريم قالتا حرام بوني إنسان كان لمن أولاده شبه حرام بون كان زايدني قالتا أو خوادني إنسان ذي خوا دخوي ده أو كانت خواردني إنساني قصير السن acre قصير يعني باب نكاني. أتو بكي والله باسي لا لا لا <تصفيق> <تصفيق> أو باسي ذني كديان. بو شقرشقرشقر شو هنا خدت كل ما يقوم مقام الأحجارتي هرشتق بيت شفني وبيتاه من الأعواد والأخشاب والخرق والأوراق المنشبة غير مما لم يمنع الاستثمار تحصل بي طارة هرشتق لو يكدار يان ورقبو يان كلن كزبارة أرتيك دار بنصي نادم او انا ماذا من يبينك لا إذا تحصل بطارة درست وقتي طيب يا خلاف العلماء لا خلاف السياه المشهور من مدى الإمام أحمد أن الاستجمار بالعجارة ليس بطيرا للمحل لما ذري ما تكوا برد برد شو هناك يبقى هناك توا وإنما هو مبيح للصلاة ونحوها بس وانداي تفضل كبار مكانته بس دموني شكيا ما لحاجة من يشكي دبي شو هناك يبقى أه وبناء عليه فإن أثر الاستجمار النجس وإنما يعفى عن يسيره ثلاثة أول سل أول شيء مسجدنا أحمد. فما دلنا استجمار كذن؟ أخذ بكر دوم بردكى. هيشاب يسجمه بل يسجم كمان. أو يعفو يا سلام. <تصفيق> <تصفيق> قال بالإنصاف وعلى جماهير أصحاب والروايل الأخرى إن أنه مطهر. اختاروا جماعة والحديث الذي معنا معنا يدل على طهاره المحل بعد الاستجواب كانوا باكرواها لا يطهران يعني أود ولا يطهران أي حجر يعني العظم والروث فدل على ان الحجارة وحدها تطهر بقي زوجات قال الشيخ عبد الرحمن السعدي الصحيح أن الاستجمار مطهر للمحل. بعد, بعد الاتيان بما يعتبر شعر شرعاً يعني شيء جالب شيء برد. للنص الصحيح أنه مطهر والاستجمار الذي تحصل به الطارة هو الإنقاء بالحجارة ونحوها. طالك منو بردوا شواصي بعيد لا يبقى من النجاسة إلا أثر لازل إلا الماء. إلا هو نبي أجراته زنيد بيسكر معه بعدين بيلان أتى وقتي بعدي أوه دكتور. أقول أصله عبدي هو يخوي دكتور. برموديا اشتاؤنا. وعندما بيوريد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزه من البول فإن عمة عذاب القبر منهم. تناول أحد يفشك البرنامج سهل الصغير نقيق تصوير و للحاكم و للحاكم إمام حاكم الرواية الأكثر وعدابة الخبرية من البول وهو صحيح للإسناد طبعا إذا استنزهوا للرواية ما هذه؟ استتروا أو شاتية حكوة استنزهوا خطان باقراقرن طبعا استتركا خط ستركا أو النزاة خرج النزاة أو سترك خرج النزاة من البول من البول الميز فإن عمد هذا القبر منه. أقول زي هذا بتشكلات يا، ده مشي. نبيني يعني بقى كتير زوايا نكذل مثلاً مسكين ببيرو. قدام مثلاً نبيني إستا نو أو كان أو دست كان يخون، هم مي رقة برد. يعني كل ميز أقرب بكي بكى. بيرو كي بروش كله موجود توه. آه، بلام لدك نعم ما بستم يعني أقل شيء أنا كأنا بيتل فرقية لقال هو يبرد بي. زاد هي ذيك البردة أين اللي هي؟ أين اللي المهم اللي شتاقا فرقية على بالك هو همومي مثلا خوي بقناك أو يا أنت بني زاري وياه تو أنت يقدو قطر وياه راس ما برو عزلتي. لو رجل عرق اللي هو بيتل. ما صل الليلة في واجب باش محد أول ما تعاوصها لا تمشي، ما في وش في مشكلة. إذا بس الحديث. من البول. زور قبل صحيح من البول ألف و و دائما لبو طلب طلب ونحا عن القبيح يعني بعد نفسه خدود راجل ونحاء عن القبيح. و خوي بدور يقتل خراب فالمعنى اطلب النزاهة بابتعادكم عنه دور كأنه لفالنزاهة وهي البعد عما يستقره نزاهة دور كأنه لا يستكوا مكرهه عامة أذاك القبرينه مؤمنة عمن عما مؤنثة أي أكثر عذاب القبر سبب وعذاب التلاذين البول زوربيع عذاب كان القبر خوينا باريزين المسكين هني كما جاء في رواية الحاكم أكثر عذاب القبر من البول ما يقدم من الحديث طالوا يرواية محمدش ما يقدم من الحديث هي العرس على التنزه والابتعاد من البول بأن لا يصيبه في بدنه ولا ثوبه غبارة يزيلتها عن التنزه والابتعاد من البول لا غبارة سلميس بأن لا يصيبه في بدنه أو تسلة بدني لي سلة شمكاني لي شلواني يان بيزامكي يان دوم الأوضل المبادرة بغسله والطارة منه باش ترجين مبادره بغسله يعني داستيش غريب كان بقى شوشتني وطلبت منه بعد اصابتي فازوي باولغيك يكسر بيشوا لا تصاحبه نجاسه نجسته ويرد لها اما وجوب ازالتها فيكون عند الصلاه بلان سكانت جوايا هل وقت اجا ابو اصلا باش وقت موسي كليك قام بيشد لغد باشا إن البول نجس يوجب ما عدا يغتسل نباتين إنسان انسان فإذا فاذا اصاب بدنا اجر بلا شك او ثوبا يعني او بقع نجسه نجسه شيء فلا تصح بذلك الصلاه نيجي كذا دوستني أنا لأن من النجاسه يا حد شو لطيا؟ شون النجاسه خو بقى قرطيل في أو لو نيجي دوباري لسنيا دوباري لسنيا أو ذا لما لو ي أول زور خطرت لنا لو يكوارو يلكبلي ينكلني، قالوا يشني هذا، سبب كي هو يشني هذا يكلني، قالوا مو يشني هذا كذي. تعلم إن أكثر آذاب القبر من عدم التحرز من البول، زوربي آذاب القبر لسيا خو باغرانا قرتنا فلاميس كما جاء الصحيحين. وكل كل البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين كبنج دو قبرين دو قداتو فقال انهما يعذبان عذاب وما يعذبان بكبير أغلب أغلب وما يعذبان بكبير دو خالد وهم اويا وما يعذبان لكبير يعني انغو وا تصور أو أنا او انا عذاب بس गुनाحش جنا يعني تصور انغو كانو गुनाحش سكار في وما يعذبان لكبير استفاني يعني وني يعني جواتي انا كان تصور انغو بس اما فكان الله يستبرئ من البول خوي لميس باجنيس باش يعني وأما الاخر فكان يمشي بالنمينة بلا ما ييتر يكره بكي أخوش ان لم يكون فيه فقد دهته ابو اختانك دي النميما هي احب نبي ملو سديد ملو سديد لما نزل شاعر ضليه او هي نبي امو او نبي هر اعشبونه توريش بعد ابي اثبات عذاب القبر وأنه حق ويا اثبات عذاب القبر وانه حق ويشحق لابو خليل ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر قال عذاب القبر قال نعم عذاب القبر حق طلع قال النبي نعم لبرتي تبرك بالسيار ببلاد ألست بربكم قالوا بلا فمن نعم عذاب القبر حق عذاب القبر مبتدأة حق خبر كيتي وماذا أبوهال السنة طبعا معترز لا ليروا على بنوا تزلك بان عذاب القبر بس الروح الروحة بل بدنية بلا مازل يلي السنت زماعة لسه عذاب القبر هم للأشهد زستيا هم بروحه قال الشيخ الإسلام العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاقه للسنة والجماعة عذاب نعيم يعني خوش وناخوش كان هم النفس سب نفس لس نفس بدن لس بدني ليشة لس زستشة والجماعة سلام إثبات الجزائي في الآخرة فأول مراحل الآخرة هي القبور إيه إيه يعني ليه قال إثباتك الدنيا پاداشت لا رج قيامة فأول مراعي الآخرة هي القبور يكم كم قناعي آخرة يا قبرة اللي بناوي ده مثلا ده بناوي كده ليه كده بالقبر إما رضوا من غياب الجنة أو عفروا من عفر النار نيجو تبي خبر موتى مريء قبره لو يهناه نه بلام هو, ب... هو وهم معناها باثا وهم معناها انسان المسلم كود بتن مش حديثك ما هناك استدك الزعفه دفرمنتن من مات فقط قامت قيامته ظل عليه اذا ضعيفه بل يمكن انسان كمر لو قيام مسات ما بس يسكنا ساوري سكنه كالت بل قامه يبقى ولا ني ياها بيوا بل انتظر او لانتظار قيامه شي منيا كما ما زال يوم انت ده على هذه الدنيا اگر خراب خراب مبين توبيده سر خرافك هذه خوامقين اا يتشارك معنا نبوي حول دين ساكن غير رياحي و شمالك دي حول دين ساكن إخلاصي داكلو ساكن زادت ضعيفة موقع عليه ضعيفة صحيحة. صحيحة باش. يعني باش. قال الشيخ الإسلام كود ما خلاف الاسئله اذا لو انا عالمك تصحيح بلا ما خلاف بتانا صح او بعض سجلت دروس ناخي لا بلا ما لها قال شيخ الاسلام الصحيح جواز ملامسة النجاسة للحاجة إذا طهر بدنه وثيابه عند الصلاة ولا يكره بيصح الرواة والقولات البخاري شيخ الإسلام دبرمة أصلي الجواز ملامسة النجاسة للحاجة يعني وارد الإنسان بيشيل بلا شيء أو بيتني أو بيتني إذا طهر بدنه وثيابه عند الصلاة يعني جلاته لشيخه مستحق بكاتبه. والواش مكاين ان كاتبنيش كادو دروس تاع بي اس بي لا شي بي اس بي انا تسبميز بيان كاتب يصادف ولا يكره في أصحاب الروايات هو قول أكثر البقاء تيشك مانية هشتم وقال الشيخ قوله على سازمته إن ولادنا ذوم من بوله كخوي باقرانا ذكر لمنز الاستبراء لا يكون إلا من بول نفسه الذي يصيب غالبا في فقري وساقه غالبا لميز الخويتي نقلني يكشيت أو أي السنة خيره الذي يصيب غالبا فلما لا يوشنيه كش كبيدا كارت هذا معي ولا هعيش بس ما اللي فكرت جات خويتي كان بين إيران وكنيا وقاعد والرب ما ولم يحكم الاستنجاء منه شيء شيء يعني وعن سراج بن مالك رضي الله تعالى عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلاه أن نقعد على اليسرى وننصب ننصب اليمينه استناداً لضبط بداية قالوا إذا ضعيف دو خرجوا بالشقي بس كمان ليه قصدي ما بس تيويه شو ذا الإنسان ده على سك ما يفكر لقتي عودة أن نقل على اليسرى قريع على اليسرى يعني ودي خد بدأ لا يتسفكي بدأ لا يراستكي ونصب اليومنا برام حديثة الظروفية جدا مفردات الحديث يشبه ناكات دي مثلا ما يوقف من الحديث أجل الصحيح بيه ونقل ما حديثة ضعيفة استعباب ونصب الرجل اللومنا والتعامل على الرجل اليسرى يعني إنسان تدادا نشيز ياتر أو راس ننصب اليوم وكما تقول ذاته او لا او انيه او هلا كأنه يجب ان اعطي ايبه نقل سن اعطي راسه لو بعشي راسه وسبحك في الناس بغض عن دائما كان يحب التيامنة في كل شيء لووي لاي راسه ودي ايبه ايبه شو او دسته او او دسته او قوة غيرها تسبيت سبكه اوه في حال التانيك يا قرمان اقل اوه في تن الدوامي قال العلماء ان هذه الكيبية تسأل خروج الخارج حسن كان يدروس دقاله ويسر اي بي بكاثر سيمن شريعة المحمد يجاهد بكل ما فيه صلاح شريعه الاسلام لبغوها هاته اشتتاكه ونات عن كل ما فيه ضرر قد اغيك بان اشتغل لتلامي لم تترك شيئا من امور العباده الا بينته هاتي كارين بلسانيه هم ميباه عن حتى في هذه الحال وجهات الى ما فيه راحتهم وصحتهم حتى لما سيسال عائش مشتكلي باسكار ديه قال الدكتور طيب محمد علي البار إن أحسن إن أحسن طريقة تشيلوجية لقضاء عاجل لإخراج الأضلات الجلوس على الأرض والاتكاء على رجل إصرا باش تعيش أوله إنسان أو كان يخوي ذكر كاتل بس أي خوي كاتل أول لازم زوي ده بنجي واتمام كاتل وذلك أن شكل المستقيم والآ هو آخر الإماء الغليضة وقد تتخذ المظولات على شكل صار فإن بين على اليوسف صار مستقيما لذلك بنوي هم وب وكان زعزعان لو وسهل النزول الغائب بعساني أس الأوقية أن خلب المستقيم معنى الغليظ يدعى القولون السيني لأنه على شكل سين وكذلك يستقيم وضعه على لتكا على الرجل لسا وذلك كله من أسباب سهول خروج قضاء او قسائب عسائل رجل طبعا تركان سالتك ديا المين سايبيا سائل الميم شلا او شلا ديا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كذا، أبغى ما ولا شك أن هذا من إعجاز العلمي في السنة المطهورة، وأن هذه تعاليم الحكيم الرشيدة من حكيم عليم أبغى إعجازك. Not if one is ابن إسداد أو إسداد عن أبيه رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بل أحدكم فالينصر ذكره ثلاث مرات. یک تحلیلگر ضعیف شغلش را صیح تضعیف کرده. دفع نمی‌تونم که پیش‌نم بذاری خواستم فرمودی که اگر دیگر نیا، می‌شی می‌ذکرتن باست زمان آورده توی رابوشی نی، لوی زاینگ پس می‌شته دمای آنها. حالی اندور ذکر او، بره؟ يعني استنثر من بوله اجتذابه واستقرز بقيته من الذكر عند الاستنجاء اول واحد سيور الجه نطر الذكر الذكري وجذبه ليقضف بقية البول بشدة فتندي دواميا الحديث يدل على استعباب نطري ثلاثة مرات بعد البول سنة السي زاران بي سياميا الحكمة به ذلك هو اخراج بقية البول من الذكر الى الخالج الزيادة في الانقاء لا ما ركفل ما ركفل من بقية الموج ماول. ثامن استعباب النتي وصلت والمشور بمداري محمد ولذي ما جعل يصعبه. لا سمعت من محمد قال بالإنصاف نص على ذلك وقال بالنصاب قال شيخ الإسلام. سلت الذكر والن_tri بدع. والبول يخرج بطبعه شيخ الإسلام في جدا ديواني سعيبه كزعيبيشا ان يطني ياول مشى اصلها البيداسه دروزي ولا ولا الشيخ ال... او عبد الرحمن السعدي اصرح لا يستحب المسح والنترو لانهم تثبوت ذلك لأنه يحدث الوسواس ثوانيه قالنا هو ينبغي أن لا يتابع الأوغاد فإنه يؤدي إلى تمكين نقصة القلب كانت عجسها ضعيفة شايله الناجية حديث إنه تدو الأخير من هذا الباب علي ابن عباس باس علي سينودو علي بن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل لقبين فقال إن الله يبني عليكم فقالوا إن نتبع العجارة لا ابن عبد الله الصالح السري إلى سيد الشام إذا فهم تعلم بلي الله عليه وسلم سال على القبى برسالة على القباك كر تاني برمو خلايا برمور دكار ستاشين غوي أولا قلت ذكالني أهل يقوباية فأوانش قوتين أما اسمه لكم عشقناه إلا أول نبي أما لفقاش برديش بقى يخلق مفاق دكينا أولا قلت له يا أخوة البردقاء فقال ليس بقاس عن بباق قال إن الله يحب المتخيرين او يقاس يكا كذية هل سندة إسنا دكي ضعيفة و إما مهتمش لأو مجموعة زائد هنا هادي بلامريوات أبو داود الأصلي أبو داود, دا أبو داود شغل بني بصحيح ده أنا بعمرش ابن بدون ذكر إجارة بس بردية نكديها بس بس يوري كديا على أساس له ناي قايقونو استعيشنا عندك كوديدي لما لما بقى بأأيوخو ما فقدهينا ناي بردية نينا لرويودي داود بس الحديث صحيح دون ذكر الحجارة يعني إذا نا ويناني بردك أي حديث مفردات الحديث قباء بضم القاب وفتح الباء الموحدة المخففة التحتية قال البكري من العربي من يذكره ويصرفه ومنه من يؤنثه ولا يصرفه كذلك من يذكره يذكره يعني ديكات المذكر قباء قباء مؤنثة أو يك هذا دي يصرف يصرف هذا دي ممنوع من الصرفة هذا دي ناء من الصرف نية ومن من يؤنث هذا يقول لك أنا أو دليل مذكرة دليل صرف يجدكي أو, أو إيه دليل مؤنثة دليل ممنوع من الصرف وعظة دليل مقباء أو مذكرة يعني من الصرف ألف غالبا مؤنث السمراء حمراء أنا مؤنثه. ده يؤمنثه أو مؤنث إيشا؟ أنا ممنوع نسترفا. قال النووي الذي عليه المحققون أنه ممدود مذكر مصروف. أو إذا سألت المحققون إمامين أو إذا فلمي؟ ممدود يعني ألف مذكور مصروف يعني؟ ده القولية كم راجعت له؟ أي وقباء حي في المدينة. جرّك كلا يسكنه بطن من الأنصار ما أنصار يقال لهم بنو أمر بن عوف نوي أمر بن عوف يا الحي المسجد الذي قال الله تعالى فيه بيه بيه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم عقوى تقوم به وقال ليه مسجدي قباب تتبع عجارة الماء ينزلون ادبارهم بالحجاره من الغائط يا اخويا انفاقك نوبرت بريت نتبعه نتبعه نتبئوا الحجاره بالماء ثم يغسلون ادواتهم بالماء باو ليحصل كما آه ليحصل كمال الانقائك الا ما كين نقصان لك انا عندك القوه يعني إيه. اللي هي اللي كمال الانقاء او باريباك بونويوبي اثنى عليكم قال في المصباح عليكم قال في المصباح بالفتح والمد يقال أثنيت عليه خيراً وبخير وأثنيت عليه شراً بشر نصل عليه جماعته منه صاحب المحكم كما تأثني اللي يركانا اللي يركانا سيقول إن الله يذني عليكم خير خوردك لبورجين بيتم لبساقل وخابيش بس مادم نطرف خوايا ثميه الخير وقال بعضهم لا يستعمل الثناء إلا بالحسن هذا الجوتيا والله وإلى لبو ساقي لبو خير وفي نظر لبو خالدي إن الصحابة مرروا بجنازة أو في الحديث له ذلك صلى الله عليه وسلم بزيك بزيك علي خيرا ليك ببو أوبيا أوجي باز وقرهمي بيابكا وخالي خوزبي فقال علي تض مواجبات ثم مر بالاخرى باد لا برين ف عليه شر مديمه خيريه دوريه وخالي يغري وخالي يغدا زانده حشربي ترعوني حشر بي عليه شر فقال وجبت فرموا يواجبوا بس زاندهم وسئل عن قولي وجبت فقال انك قالوا قد وجبت هذا أثنين عليه خيرا هم قوم تكابس يو ذاك الجنة وهذا أثنين عليه شفا فوجدهم النار ش أهل إيتاكة أهل صلاح مزعي هو أهل بسی زنازه چی هست که اول مدریم اخراج پول لاندی نکرده؟ اوه اوه دبیش بله نه لوگوی نه لوگو اهلی صلاح قطمان قطمانی صلاح بله یعنی عذار پیای باش هستن زنازه کاری که خوای بیای باشه خوای بیای پدر صلاح باعثه ی خوایی که من ای خوش صلاح نه اهلی پساد سبحان الله بيقم بسلطان لزوج كان يترش في حتى كابل على يا دفعني كابل على من يعني آخر هذا نازلنا نطبقه حالك مودعاني ترى سأقول بيقم بروح بيقم بروباره تمام ماریو شیمن بو بازار چه چه ده ده بو من عاشق ده شبا مگر این چیز کی دیگه اشیایی کنی خدای بدینه و لپش هر یک پیش ده که هات لپسینو اشال در دریا با اولیانه از عاز کی دیما ازیت بداتن بدی بس یکم نه ها که ده والله یوز یان از خدا خدا بیگیری دومات كذا خيره ولا يرمي من سد زادني ولا صار بيشدني دعائي بكير عاقل يروبي كل دعائي ولا <تصفيق> ولا كأنا كذا سمعني كذا ما زيادة أثنى الله تعالى على اهل قباء احدى قبائل خزج خالف الوردجار مدعي اهل قباء كديق لقبيله كان خزج سوس خزز بن وهم بنو عمرو بن عوف بقوله كي رجال يحبون ان يتطهروا او بشكل لووي بشكل لو جامس النار <سؤال> او بيروح مراد وانا انا بس ما تحيو قوي كاش او انا بشغيل والله يحب المتطهرين فساله النبي صبح عن سبب هذا التناء كان يتدا بزيه لبون دابزيه بيرمبلش بان يعني لو قايل برجع ما تحت عندك أولاً قالوا إننا نتبع الحجار دل الماء دل السنجا بس ما انكت يعني أولاً قوتين أما أو من بقى يخلق باقر هو المتحى لو يستعقل بني لأودا السكان هرساً دا إستان الاتحاد السوفيتي لا همو يقولي كنا سنأكله ما شاء سنأكله.إذا زلب عليه قزم أو على ذلك ما؟ ماذا بوقديف؟ هل زلب بنتي بقالدي ما هو بقالدي؟ ففي هذا دليل على أن إزالة النجاسة من السبيل بتخفيها بالحجارة ثم إزباعها الماء وأكبر التقهوري حيث لم يبق يلم يبقى بعد هذا الأثر نجا النجاسة. دیاره دیروز باشتری بگه که وا لابردی نیپیسایی لابردی نیه از دستش بیتون، اوه بستی بیتون، اوه عاید دوام کی باشترین پارت بنا وای سعی محول استنجاییت لعنت سه استعمال حجاره دی تا من حتی اگه حجارت ضعیفی هم به غرب نظر حالا از سیب شیر از ضعیفی ها صاحب میشه شکمانی رسدی ای حجاره ای باشترینی دوائي آي ما يبكي اوايك دوامينيا الاختصار على الماء فقط دوام باشترين اواهنا سيمين اخر واروبه وبضلا سيمين اواه اويا كوابسنا ببر ديخو يبحكاتها لان الماء ابلغ من الالقاء وازاله النجاسه سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا الا انت نستغفرك ونتوب اليك دعوانا إن الحمد لله رب العالمين